وَمَا جَاءَ مِنْ كِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُ وكانوا, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ يَحُون عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَا غَضَبٌ وَلِكَافِرِينَ عَذَابٌ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 قُل لِّمَن مَّعَهُ قُل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا وَعَصَيْنَا فِي قُلُوبِهِمُ بِكُفْرِهِمْ قُلْ சைனரி மூலவி கிம் கல்வி மருக்கு ந